Ya Allah. في تنديد الارمين وهي المده التي يقيمها المسافر في طريق اذ ذا نحدد المعين كم هي de favor a los you yeah. يبقى أن يكون الزبع صبراً وعليم أو, أو صبراً وعليم صبر فإن كان صبراً معصياً فلا يستعيله بمقصة الله على المعصية الله سبحانه. أما المدد الدائية وهي لَحظة رؤية الله and they're النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من الضرب الصور مصر وإن لم يكن من الضرب فهو من الكرم ومن ثم قالوا في عدم جرازت الصور مصر واستمروا إلى ما ورد عن دولية التذبير رضي الله عنه في سنن أميل أول أنه خرج في سمر مع أراضي فقالوا إذن لا يكون الصور والصفر مستددين إلى هذه الأذلة وهي نفس الأذلة التي نسمعها مما يقول بهذا الضوء وسنعرض بأهل الله عبد وجل كمثل شمهير المقهات مبينين الأذلتهم لنعرض لكيفية الرضي على أذلة مضافية وكيف تشمع أذلة في المسألة ورائنا ليظهر أنه ليس هناك وعبد بين النصوص وإذنما هناك رضاهم في باية نصوص No, no, no. ما بل ذلك إلا لأن الصالحين أنظروا على المُضِير، فقالوا: سُلَّم النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث.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 صفر وصحابه ومن شاء أفضل روصة لم يعد عليه الحال. وإن كان أصول على الصوت فيه الصفر. وإن كان يتباهى جمهين النبهات لأن الأفضل هو الصوت الصفر. وإن كان يقرأ الصوت الصفر لمن وجهل وشبه وصامع الشعور الذي إن نعجل الشابعين إلى أن تطرق السابع الأكبر ورأيه جماليه على أثنى الصوت والأكبر فالله أطرق بسنة وتجد العامة عن ناشر ورطان فيقول أقوى لدع الصوت ثم لا تنسى أن من عضى الرابط المنصر تهدد منه عليك. ولكن شغلت لا جرّر عونه على ما ولا بمن أخذ رأس غلال بل ولا يمنع عليه وأسر فقروله من الخلاف لا ننساهم مما أباء الله علينا في المدينة ولا من أرج أن يكون الأمر معظمان فنحن لم نفقاعد إننا كنا نصل إلى طريق شرعي ملطف ووقعنا بوقت الله إذا أخرئه من أصغار الضغام الاجتماعي تقلل الأبواب بوقت الله من خلاله من خلال القناة المشروعة وهي تبعيك بالغلاد الأعمى الذي تقوم بإقصال هذه الأموال إلى مستعقين. أما الذين نقومون في شهود الفردية فنسأل الله أن يشتع عنه وأنه شذير خير ولكن هذا لا يؤذي إلى إجراءة إخوانه. وإنما قد طريق هذه الأموال فرعتم يقول أنهم يوصلون الأموال من خلال بعض عصبات المضي. وهذا من هذه المخضرات تُمتُوا أموالاً في أيديه ثم تُرزيها إلى الغبراء وقت على سلف الغبراء ومصر إليهم فأرجو شعفا أن يكون العمل من خلال المنوات الشرعية التي توصل تُوصل ربوط إخوانها وما يفير الله عليه بها من إخوانهم إليها بطريق لا ضيب ولا وعلى المضطين الله أن يبنيهم من مرضه وأسعى الله سبحانه أن يرفع عنه ما لدى لهم من قرد وبرد وأن يضع جميعهم وأن ينسب عليهم الله وآليم الله وحبيب اللهم أدنا الحب أحبا ونصونا الدباء وإللا الزاقلا ونصونا اجتنابا الله ورحمنا فأنا لنا راكم نا صبتنا اليك رجالا صادقين ولا رزاء ولا مبذرين اللهم وحّد الحياة زيادة تتجدد في كل يوم واجعل الموت خاتمة لكل شر اللهم امننا ما دامت الحياة خير لنا وارضنا اليك ما كان الموت خير لنا اللهم في كل يوم مسلم ورحمة الله موتانا. الله ورحمة الله موتانا. أطار ما تجاوك عن مسيحه. أطار ما زل في ارساله. أطار ما افسدهم في قبوره. واجعل قبورهم ربط الله ميار الجنة. يا رحمة المعارفين. أطار ما مذل لديلك في الأرض. وأذل الشيعة لك أن تزور. أطار في الأرض. المشجع عليك ان تسود Let mm me -hmm. Amen. تذكر إنما أنتم ذاهبون لست عليهم من خاطر إلا.